ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاوَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَوَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وإذ لَو مُدُّوا خَيْلَ سَعِيهم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَنَاهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخوانهم هلُمَّ إلينا ولا يأتون البس إلا قليلاً أشحَّةً عليكم فإذا ذهب الخوف سلكوك بألسنة حدادا شححة على الخيط أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال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 وَقَذَفًا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَسِرُّونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَضَلَّ لَمْ وَكَانَ اللَّهُ <تصفيق> يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم 126. ويردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 127. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 124. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 125. فيطمع الذي في قلبه مرب 126. وقلن قولا معروفا 127. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى